أخي لا تشكو المذلة باكيا فإلى متى ستظل تبكي شاكيا أتطيب نفسا أن تفير مدامعي مثل النوائح ينتحي بنسواسيا أتظن أن العز يرجعه البكى فالمجل صارق صائدا وأمانيا قل لي بربك هل تريد نصيحتي إني سألتك فاستمع لسؤالي ليس موتي في حياتي مرة لما لا يكون ختامها استجهادية لما سمت نفس الشهيد مطالبا على الإله له المكانة عالية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 سبع يفوز بها الشهيد كرامة إن كنت ذا لب فقل لي ما هي فالثنب يغفر أول قطرة وأرى المكانة في المنازل عالية والقبر يؤمن هوله وعذابه يا فرحة ومن القيامة ناجية ومتوجا تاج الوقار وشافعا في ذي القرابة قاصيا أو دانيا والحور ترقب في اشتياق مقبليا قبلة هي دائيا وذوائيا طرف العيون لوجنتيها جارحا سكر الجمال بلحظها متعدية، لما رأت عينا يلاحظ عيونها سكنت لذائد لحظها أعماقيا لما نظرت احترت في قسماتها أي الثمار ينال قد قيل لما دنينا لوصفها صب الجمال على الكمال الجمال على الكمال الجمال على الكمال